بدأ بعض الناس يتفوه باعتراضات وانتقادات يتفوه باعتراضات وانتقادات لماذا كذا لماذا كذا لماذا لا لا يكون الحكم الفلاني كذا يعترضون كثيرا ما تأتي ومن أمثلة ذلك وهو له رواج وانتشار في زماننا ما يتعلق بالمرأة ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين ما رأيت من ناقصات عقل ودين وصف المرأة بنقص العقل وصفها أيضا بنقص الدين أذهب لذو اللب الحازم من كن أذهب لذو اللب الحازم من كن المرأة فتنة فتنتها هي اشد الفتن ما رأيت فتنة اضر على الرجال من النساء هكذا قال عليه الصلاة والسلام الشاهد انه وصف المرأة بانها ناقصة عقل ودين الان بعض الناس من النساء وبعض الرجال وايضا يكتب لماذا يقال المرأة ناقصة عقل لماذا يقال المرأة ناقصة عقل والمرأة كذا والمرأة كذا والمرأة كذا يذكرون اوصاف للمرأة اعتراض هذا على من هل هو اعتراض على شخص من احد الناس او اعتراض على اعتراض من مبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام القائل لهذا الكلام هو الصادق المسلوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه فالمرأة العاقلة عندما تسمع هذا الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين تستفيد من ذلك أن تجاهد نفسها على البعد من... عن السفة والغي والخلل الذي يقع فيه كثير من النساء وتجاهد نفسها على الانضباط في العبودية والانضباط بحقوق الزوج وحقوق الأبناء والمسؤوليات والأم... التي ملقاه على عاتقها على أما المرأة الأخرى التي لا تبالي بهذا الأمر تأتي منتقدة على احكام الله سبحانه وتعالى يذكر وهو من لطيف ما يذكر أن مجموعة من النساء التي من هذا القبيل من أهل الانتقاد والاعتراض وعدم التسليم جئنا إلى أحد العلماء جئنا إلى أحد العلماء منتقدات ومعترضات على هذا الحديث فجئنا إليه وقلنا كيف يقال ان المرأة ناقصة عقل ودين كيف يقال أن المرأة ناقصة عقل ودين هذا غير ممكن المرأة كذا والمرأة كذا والمرأة كذا كيف يقال ان المرأة ناقصة عقل ودين فقال لهن هذا العالم وفق في مقال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة ناقصة عقل ودين لم يقصد كنا أنتن لما قال المرأة ناقصة عقل ودين ما قصد كنا لما سمعنا الكلام بهذه الصيغة في بداية با... الأمر فريحا بهذا الكلام قال ما قصد كنا بهذا الكلام لما قال المرأة ناقصه عقل ودين يقصد نساء الصحابة ويقصد من كنا على طريقة نساء الصحابة أما انتن لا عقل ولا دين يعني المرأة التي تأتي معترضه على على شرع الله معترضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يقول كذا؟ ولماذا لا عقل ولا دين أين الدين الذي يحجز ويمنع الإنسان عندما يأتي الشخص معترض ماذا يبقى الإنسان من دين إذا كان يقابل أحكام الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الانتقاد والاعتراض مقام العبد هو مقام العبودية والتسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى